والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجدناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا من الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحكيمين؟